وَتَلاَئِي نَنَائِكَ تَحَامِسٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرُوسِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَصِيَامًا نَهَارَهُ بِالصَّوْمِ يُقِيلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وطابر التوب العقاب بالطوب لا إله إلا هو إليه مصير ما يجابل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرؤك تقربهم في البلاد كذبت قبلهم قوم وَالاحزاب من ذا ذين وهن المسكون امكن برسولهم لياخذوه وجادوا بالباطل ليدحجوا به الحق فاقبلتهم فتبين فكان عاقب وكذلك حقك كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. تغفرون للذين آمنوا ربما وسعت كل شيء رحمة وعلما فارفر للذين تابوا واستبعوا سبيل كرصهم الجحيم